هز الجذور هز الجذور هز وحرك الاوصان للدين في صدر الشهيد مكانا واقم سنام الدنيا يا باغ الهدى وأرس على درب الجهاد خطانا واشدد حبال خيامنا بتحمل وسل الخيام لمن تسيل دمانا واكتب مشاعر دربنا بتوهج واقطع اماني كل من عادانا عشق الجهاد شهيدنا فتحقفات بدمائه حور تعد حسانا هانت عليه ذئن سيقتله له فتقلد التقوى وشق صفانا هز الجدوع هز الجدوع هز الجدوع هز الجدوع هز الجدوع ترك الحياة وبات ينشد قائلا ما بال قومي يهجرون سمانا ما بال أبناء العقيدة فاتهم طيب الشهيد وريحه ما كانا سلك الطريق الحق فانقادت له الدنيا فلم يرجع ولم يتوانى سمع الإله يقول في آياته من يشتري الأخرى بشيء هانى فاض الغمار شهدنا بعقيدته فاثر تفكيري على اقصانا صدق الإله وسار في مشواره وعلى طريق الحق قد نادانا هز الجذوع هز الجذوع هز الجدور هز الجذوع قالوا لنا فقد الشهيد بموته ما مات حقا بل ودا فرحانا موتي حياة الجيل فليرخص دمي من الدنيا حلو ومنانا حب الجهاد سر قلبي فلم يبقي له في داركم إمكان إن لن انثني والنصر فيه حليفنا مهما تقاعستم وساد عدان املي كبير بالاله فليتكم تثقون بالمولى يعود هدانا اسفي عليكم مسلمون هويه أجزت اصالتكم فطال أذانا أنا لا أرى أحدا يطيق مقالتي سأظل وحدي حاملا موتانا وأظل أصرخ قائلا لدعاتنا از الجذوع وحرك الأغصانا وحرك